موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحن أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى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 قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم قل الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يم عليك أن يسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم الله يعلم غيب السماوات والأرض والله